قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين